أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ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 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة جذب النار برزال خوشيستان أمره يكام روجي رمضان لا أمولاتي ليخمان بو اسفاد كذن لشريعة إسلام اسفاد كذن لوقت ولكات كان دو عصر كان متار هي امشبه ويارب العالمين لم موسم دا لم كده فرزيرين دا هولم عن دا كتابك لكتاب برتغالي أهل علم البرجيين بوشرح كده نخوة النووي تأسيف ديل بكيين هيك اللي هو كتاب بناء بانجنا كلسراء وتواء باب لسر آداب وروجت أخلاقي إسلام كتاب رياض الصالحين رياض الصالحين واتاء باخ شاكا كاران. باخو باخ قلزاري باوشاكان لانانو نوسين امام الصيب الريز امام النووي رحمتي خوايفة رضيالي لبيت ام كتابة همو اهل اعلام بيان قبوله دهاشر كراوة كان داجر باسينيو كردوا تخريجوا تحقيق احاج ثاني كردوا أم كتابة مجلدية كا... أقرأ بمعنى بات يرتسلي شرحي بكين كاته يزوري دويت بالله مطمئن لبن موسمي رمضان دعا عصران كدان نشين اما هول من دعا كتابة مختصرة شرحكين واتا أم كتابة كتابة لسماية نشاني مختصر رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أم أختيك لكتابي قرزاري بيو تاكانو باقتي تاكان لفرمودي جوريي بيعم بلان صل الله عليه وسلم إخوائي السلفية فرمودي بيعم رجاء صل الله عليه وسلم باب باب سلاوة تو باسي عقائد بيل بورتكا باسي فقه وشريعتك باسي أدب وأخلاق روجتكا هميب باب باب هو كخليه إسقاطي لا بكلم كل ستيتو تأليف الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي رحمة الله عالية لبيه شو مختصر يكتبه الدكتور أحمد بن عثمان المزيد خوابي فاليزي أمبيه واش جوان بوك بوختي بو بو كردو إن شاء الله اسفاده دكين خوابني كتابة كمان ماوس إمام ماموصة نبوي رحمة إخوالي بناوي يحيى كري شرف كري مري كري حسن كري حسين محمد كري جمعي كري حزام أما نابتي بابا في لأهل عينبون كني يكي يلقبكي بيوتر أبو زكريا و تبع او کی زکریا خوکورشی نبود، من زنای خیزانی نبود. باعث بیوفاتی کرد و رحمت خوای لبی. ایبو پیام باوکی زکریا، آهال ناو عرب باو بو، والسناتش انسان پی بتر باوکی فلان کس که ونایشی کورگو رکانی و مندلگو رکانی. پیدا کتره محي دین زندوکلوی آین دو بین نخوش بو خوی. فرموي گردني او كسا آزاد نا كم بيبره محيدين من محيدين ني خوالدي خو عزواجله نسبتي ام بي ها اجرتو بو حزامي ده فرمون بو باپيره گوري باپيره برزي كناي حزام بو بو او گرتو عليه اندي كسله ابن مالكي خوي ما نسب من اجرتو بو باوكي صحابي بريز حكيمي كوري حزام رضا اخوي بيها با اما مصاين گدودين النتو اجرتو نسبه بصحابه فالأصل أساسه هنا خلاصها إما لبنان معالي نيمان، وأتى شانزي نكرد البشتية كلاو نبيت، نكرد بزور خبرك البشتية كلاودان نبيت، وأتا أمياء وخلكي نواية، كبيوت النواوي، لما ذهب شافع لما ذهب رحمة خالد الذي مشق ما وتوه تالوا ولا تش نجلاؤه دفن لا ل... لدا يقولي أمياء، و... هندي فرمون لبانزي محرم بهو. هند يفلمون دي محرم بوه لا صار شاصته سيويكي كوتيي منطقي نوا لا حرام كان حوران لا مداري وطالب علم باوكي زور بيش قوي كل باوكي فيري بيت بالضبط بقصيبه واش كرت كلي بابا ما دام فيري طالب علم بمه بما مسايق هاول دا 19 سنه ليك مدرسه ماياوا روجي 12 درس اخينا هم جره كان درس تاريخ امبياباس كي ما زوري بو وقتبي زوري بو ك خلق اقتصادي لامتاد لصاري شاصته حفتا وششي كوتي وفاتك الرحمدي اخوانبيه عمري تشلبيان صارو صار بو. عمري بوا لو تمنى كرتي او وندي علم سيوته او وندي بحوثاتي مدرسيه جوري بكامل وتاقن اخوي او نشيد سيوته رحمة اخواتي على الابد دروجي تفرمي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكره لاولي القلوب والابصار وتبصرة لاولي الباب يندي ذوي الالباب أوسر أو عنوان درجة إما فيسبا النبي شاء الله عليه وسلم لبروختكما كك تغما بكوجين بأو كما بسمنا كحديث كاني في غمر الإخوة صلى الله عليه وسلم يا كم باب لم كتاب ما مصده فرميد باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية دفرمئن بابه باس إخلاص ذكاد بذل إخلاصية وبد باذ دكات نيهت امدبي نيهت كامل بيت لهمو كرده وكانت لهمقس كانت شي اشكراب تنهيني هر قصي هي اشكرات هي هر كرده هي اشكرات هي هر قصو كرده وكينهني تيا ده بنيته امدكي بنيتي جفاك خالصا بخوي تعال اشوكيت قدام مسلمان مخرصه مراين يريابازنيه خالصا أنا بخويت عليه باب الإخلاصي أم باب بس إخلاص ذكات وإحضار النية النية تتأماد بينه النية تبكار بينه والنية بينه لها موكر ذكاء نقص كانت شنو هي نبي نشئاش باب ذا الإخلاصية زوجة آخر غير ذاك الذكاء نقص كانت شنو هي يعني نشئاش كلامهم أو كسيك عملك كدوءك عبادتك خالصا ما بس إخوة على بيت بوير الزابر إخوة بلزبينت بهشت إخوة بلزبينت إخوة لا يرازي بي فقط إيس ما بس دريني بيت أما فيوتي فيها شيء مخلص أو إخلاصة يجي لمرزكاني قبلبوني عمل لا إخوة إخلاصة مرزكاني قبلبوني عمل لا إخوة شوار مرجاء دواني الصحة دواني كمالة لاندكتيب عليه سمرجه كارين مرجه بو عمومي خارجي وهتاك كسيك هل مروه بيه ويستي عمل اخويا الاخاق قبل بيه سمرجي بيه ويسته يا كما دار بيت هذا شياتمان بينيد ان بس انا كين بس عثمانه كين عثمان بيه يوسه لكردوكاني شوار مرز بيت اديله عملكاني يا كم اخلاص باخواه دوهم صواب لاساس ثنوت بيغمر اخو صلى الله عليه وسلم خالصا واخواج بقيمه بس الريايو فيشتاويو مدح وثنا ودنيا نبي واوكر دويك او ذكرك د اخواني او عبادك ديك باو شواذبك قران باسيك دوه كفي غمر صلى الله عليه وسلم امدو أم انا مرجي بني شروط الصحيح عمل اخواق ابو لكيد دوكر دويت ما علماء فرمن امش الاخذ بقوه والمصارعه انسان عبادي بجدي جدي بجريه بلبلتي بك او مرج كمار بو عبادة اخلاص وصواب مرجن بو صحته قبل بني عيشهت ورجتين بهز بقوته بجدي وبلكردن لعمل شاكدا اما مرج بو كمار عمل كده عبادة كده انسان على فرمية خذوا ما تينكم بقوة وري بقرن أول كدا من بتن بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وري بقر بقوة بهز يندل بعلمه سريع على فرمية ما مسافها روني براي ولا تنيا في ذكري خاوما بالخسبة بالجرججول سريع بن لا فرمان يخويته على ده. ما مصاي برص علبي خشويز رحمة يخوي بيت افهمي بس اخلاصا بقولك نيت ان احمد بيه نيت وات القصد مع اراده الفعل الف لا قصد نيتي هنا وابكاد نيت واتم بس توما بس هرشتي بيه أو نيتها لزبان عربي ويستد وايه كان يبقى ما بس او يجيب اجيب قيد او نيتها ان علماء العلماء فرما محله القلب جاي نجد الضياعه نيتي شو لهي الضياعه وأنا اللي سر زم زبانية، هو أقرب بدم هرشندبلي أو أكم أو عمل أكم النية دوانيه لا إخوان قبولية، أو كإخوة دا ولدك يا كم جار دلطة كفرميو إحضار نيته نية الآمادب ونية البيان، واتن ما بس الدوابي دلطة وأمك الدوبي خالصا إما إخوان أكم جود ما النية، وات القصد مقترنا بفعله ما بس الدوابي كاربقي جي التوأنجامي بديت. والتلفظ بها بدعه وتنين يدب زبان في غمار إخوآك صلى الله عليه وسلم شندا يرجيك ردوها شندا زكاة دابيت شندا جهادي ردوها عمرك ربي حجي ربي هرشي عبادها نيجتو نيته ما واقم بدم شوكي ما الله إذا هم دكانش دنا بيش أوي نواب من نوا عصر دانشن إيشاش هل هم تنيته كذا نيدو دردشة برهن أم ببازار أو بلاج شخوي أو بماري خوي. ببيأويبول نية ما أسمو الله أكبر نية ما أسمو الله اكبر ما بس لدلايا. او أويك ما بس أنجاميدي أو نيته بو خيرة بوغيري الشر نية بو الله أكبر أو هنا في صلى الله عليه وسلم في إذا استقبلت القبلة فكبر أقرض كذا كعب وصية الله أكبر مر إن ويت أصلي أربع ركعات فرضا أداء تابع أم أمموما أو مريه أو النية توه شو يجابها له هكذا عربي هكذا درباني لأن النوجي إما معلومة هم يبغى عربي أو تريث أو النية تنو تلاه النية تطلعها النية تشيها لأن يوجكده فبيفرض الله أكبر أو النية كده خالصا بخويت على يعني رمضان ده امشوا بنيته صبحي برجو رجومانجي رمضان صار لي امسى لسنه فرزه باخوياكم الله اكبر اما بيسموا النيوه الله اكبر هي رجوكوا الله اكبر هيها امشى شكلها بيدع كان كخلنا ناكل وادي و... خفي في لا قديمه في الكرامين قشتمان بس الحمد لله ما كدوته هسر لاي بتماي خوتي بتماي بارشيمي نيته بتماي هصيبو بارشيو بروجو بيت او نيتها كذا على او لقب الله كذا جعفر بي اگر عمل فإذا كانت أشكرا بها كانت شارعا هر هارش تقديكي خالص أخوة تعالى إشكاء فاشا ما مصار آياتك يكدو فرمو ديهناو تلفي غمار إخوة صلى الله عليه وسلم دخلون يودف الميد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخرصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أم آيات سوره بيينية آيات فينسك شن آية بيوش خوي باسي أهل الكتاب أكاد باسي جاولوا جل كا في خوا فرمه جاولوا جل كا واضح لدين خويا ناينن بعد دوام النصر أو بخلواته أجل حقشان بويت حقشان ببس كره واضح لدين خويا بو آكان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هش فرمان كأن بينكرابه إلا بونب خال صن خابر استلم بدلو الصوسي خابر استلم لما بهم كسيكا خلق امر بينك راها الا ب فلسطين اخواني خالصا او ب به تمعج دنيا حنفاء وروا اخوانا فشل شرق من بروا اسلام روان فش بك الاخر اسلام او بيوت بيو حنيف حنيف او كسيا تنها خا فلسطين ولا غير اخو ويقيم الصلاه وياتي الزكاه ابي او خلق امر يا فيك رابي لدوي توحيد ايمان اقامين وجاكن بقولتين عبادتي بدني نجا ويؤت الزكاة وقولة لين عبادة مالي زكاة وذلك دين القيم أخوة فالمئة مستقيم دين عدل دين كامل دين راستي دين بر عدالة دين راستي أخوة باسكر القرآن كي فاشا ماموسة فالمئة وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمر إيمانوا. ده فرملة الخليفي المسلمان باوش يحفظ عمرك لخطاب رضي الله إياه. ده فرمي إنما الأعمال بالنية. أمامه حصلها. واتهموا كردوايك فيبيس بنيته. بنيته ما بس لا ده الله شيء ما النيهه اگر خالص بوخوابي لا خوام مأجوري اجرها يا اگر بوخوان ابي ما بس طماع دنيا أو و بار و سامان و عافرين مدح سنابي او او يذبن هنا تفهمي انما الاعمال بالنيات واتهموك دواك بيو سنيه هبيت هر كسي كي عقل ويستيك دوك دبي لو كدو يخوي داك ديكات وانما دا لكل امرئ ما نوا بو همو شخصك نيتك هيها وادي نيدي أمبو او اوغوريد وهموك سيك بجورين يدي خويا اجري دي توا خالشي واهلك ردوكيدا سبا رجوا لما مسجد همم بروجين همم ما يقدروا جمال اخوانيا هيا زور زور مخلصا بخوي تعالى او بل لي اخو زور بقودني هيا محكم لذاانيتر ان جعفريه وانما لكل امرئ ما نوا همو كسب نيتي خويه بخوي وهمو كسب بجوري نيتي خويه اجرته او منايك ومعناه اجنيته هنا خالصا بخوي تعالى ما بس الدار الاخره خو اجرب ابو أو او او هذا دي وإنما لكل امرئ ما نوا هر كسب شيء نيتي جناوا او بو هنا وخالد راضي خوش بيه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 فهجرته الى الله ورسوله ام حديث ابي غامل اخا كاتب المي صلى الله صلى هجرته عن الكوت عن لشاري مكبو مدينه فرمي خلف جوابه من نيتي جواب مثلا مرور اللي افرت ما ربكات. يا طمع جنى ولا زينات الراي هنا ابي غامل اخ اخلاص ابو او ري دورته مريوه او مندبون ومر ما وسمايا ابو اخوا ايش كان باجرن الله فرمي فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله هركسي ام كوسيكردي لما رخات الخوايت بو ابوك متابعين صلى الله عليه والهجرتك بخوايت علاي وبغامر خوايا واتى خالصا بخواك صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه هركسي هجرتي كل وا يستاجل هركس هجرت بك هر عمل بك لا شنو بشوي يجدر ما بستي اويه دنيا بدزينات طماعي دنيا دسكويت يا امبيو لو دفرا لو منطقي لو افريدي ما ركب ابو خوي خالص بو رشتوه في غمر خو افرهم وسلم فهجرته الى ما هاجر إليه هجرتك كي أوي بو اويه كما بست بو دبالي نكاتوا بو افرتك الدنيا عندي علماء فنن لبر وباق قصدريش نك لا امقسي زول برشنيه دريج كذا هندى فرمون لبر قبيحي او نيه خرابه ككاب رايك مسافاي زوي بالريوه بافرتك مسافاي زوي بر ومتمع دنيا بناوي دينوا لبر بي قيمتي او شتا افرمي او بين عبادتي بك الدنيا هركس هجرتك بو دنيا بو مد سنان افرتك هجرتك بو او بو كمستي متواو لا اخواتي على اجر بهذا دنيا ام حديثش متفق من على صحته البخاري ومسلم الجرنور هجره تعني هجره وأتترك هجرته وأتزولا يشيل أنا خليني تو كافران بتجيبني بيجيب ولاتي مصمناً لا يا ما دام قلت كافران ناجم دين سلامتنا بيه لبرتشام من أو هجرة بشارك هجرة كيدر لمجلسك بري غيبة وتعاون وقناها بجيب روبرو مجلس كيدر كبري ذكري خات على بعد أو هجرة هجرة أوه اللي جيه خلاه هو روبرو جيه كباش فاشن مصا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم وفي روايه الى اعمالكم ابي هريره فرميه في غمر خا فرميه صلى الله وسلم خير رب العالمين تماشي لا شدا الناكات كل شيء اسوره كل شيء زله كل قد بالي برزه كل كوره كل رشه كسبيه قديمن خير رب العالمين تماشي جسم تنكات في جسله اي بجسم خول نازيت بشانه شوكه خول نازيت او في اخوا داوالدكات فاجد له عمله ولكن يعني ولا ينظر إلى صوركم. تماشى ديمان كأنك ديمان الجوانة. لا تماشى هيكلتكات. لا تماشى ديمان الصورة كات. ولكن ينظر إلى قلوبكم. ما مص أونه علماء فرمون أو حديثي كوابلي إلى قلوبكم. بده تاو تر بي أون صحيح تاو روا ولكن ينظر إلى قلوبكم أعمالكم. خوات ماشيت لا كانت أنا كات. انجك ذوقان تان. جالب زان ضلط خالص ان قال كل لغرض سنة بيغمره خوياهنها، أجد ضلط فاقب سبحانه وتعالى، نيّة الفاقب لا قال خوياه، أمر كانوا كرده عليه تعالى شاء الله ما أكلة سر سوين في غماري خواني أبو هالسند دخل في مدينة أو الحطب في مدينة أبد نية تباقي عمل أكلة سر سوين في غماري خواني صل الله عليه وسلم آخر فالمدن ما مصلياً باب هناتي لا مختصرة هي يجي حديثي هنا وا بدرس شرحنا أكلت بقول مختصر مع البشارة بوي ده الله إما لم تدسي حديث تجيبك مجواني، لو أناك إيش تيجي شاء الله. أجا لما تحالين نابين، أخواني لو أناك إيش حالين ده عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما. لا عبد الله يكون عباس كأمزاج في غمار الأخوة كرم أبي في ده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى. لا في غمار صلى الله وسلم. بيعن بالي بيا برضه من صلاة وسلامي خوالي السرية أوشل عز وجل جرتوا أما حديثي كقدسية دفري خويا على فرميتي إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك خوارب العالمين حسنات والسيئات نسيت يا ليك نسيتي أما حسنات أو أما سيئات د أما شاكية ومخلافية جايك كدوتوها فمن هم بحسنات فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. هرك سنيتي كي شاكيب نيتي ويا شاكيب كات. همي ويا هو الأدات. نيتي ويا شاكيب كات. فلم يعملها. برام بكذب أمزامين الأدات. بس نيتي ويا. او خير رب العالمين لبر أو نيتي شاكي حسن يجيبون سيد. أجاب بعمل جنيكات. سبحان الله. نيتي ويا شاكيب كيت. ولكن هذا هو موضوع بس بنيت يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل على اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل Is it more than a person? What is it? Or what is it? Or what is it? What is it? If everyone is in the way of the relationship, the number of people will not be able to be able to be, is it? وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ الى اضعاف كثيرة سبحان الله نيتي وابيت شاكيبك قاشا بعمل جيب جيكر خير ابو العالمين يقبدا تا حوصت تا زاد جيبوينوسيت زادك او عمل شاكيبوي قاشا دفعني هم بسيئه فلم يعملها اقرنيتي وابي خلافيه بكات كسنيتي وابي بكات ما بس بناه بكات فلم يعملها ولما بعمل جيب جيناكات بكر لو كتبها الله تعالى عند الحسن كامله ما دام وازي لونيه تخرب هنا نيتي هنا ودي وازي لاناي كم عن جام ندم خرب العالم ليس اوك نيتك سريه ووازي هنا حسنيه كامله بنو سيد سبحان الله وان هم بها فعملها كتبها الله سيئه واحده اگر نيتي خرابيبو بكر دوش خرابي ان جامده يخربيب بنو سيد خواندا رحمه سبحانه وتعالى لا حسنتها فالمي اجل انزامي دي يقب حوصد تازيه بدون سم وي فهموني اجر كرد نيتي وابو نيكي كرد حسنيك انزامي شدا يقسييك اما شفت دليل صرح مي خوار ابو العالمين ذا خوش في مكان خالص كان قد بشي ما قد أجرت ما أما أجل العبادة ذكانته، لكن الوشاك ذكانته نيّت دنيابيت، مال دنياو، آفرينو، سامانو مدحثنا، دنيابي الله خوات تعالى توشي خيبة وخسار أبيد، رنج الرو أبيد، ريا بازن لقيام دا دوراون، هيك أجل العبادة شن الله خوات على نيّا، داكم لأخويا جورمي هربان، بما كان مخرص، هم وكدا كم خالصن بأوبيه، للريايو الصمامة كستان بدرو ما كات، للحب دنيا بدرو حب خويو شريعة الإسلام خادل ما نوا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض